فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ مَّا مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وارسلنا السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قفر آخرين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 قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ لِي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم مما يفترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين عشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 وَأيُهَلِكُونَ إلَّا أنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ لُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لِيْتَ لَا نُرْدَ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بدى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون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 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا أُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ نَدَىٰ مُرسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَيِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم الأمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَا الْهِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنْفُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْنِفُونَ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 قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أ فلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ول يوم ولا شفيع لعلهم يتقون.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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه رحمن أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم متاب تَابَ متاب من بعده وأصلح فإن له غفور رحيم. وكذلك نفصل الایات ولتستبین سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده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 غُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضْرُعُونَ وَخُفِيَ تَدْعُونَهُ تَضْرُعُونَ وَخُفِيَ تَلَّئِنَ أَنْجَانَ مِنْ هَذِهِ لنكونن مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وذكر به أن تدرسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي وَلَا شفيع ليس لها من دون الله ولي وولا شفيع وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منها أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهِ وَنُرَدُّ على آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قاله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 إنا رَبَّكَ حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلٌّ هَدَيْنَا ونُوحٌ هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ وَلِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم والملائكة بسطوا أيديهم أخرج أنفسكم.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 وَلَقَدْ جئتمونا فُرَادًا كَمَا خلقناكم أَوَّلَ مَرَّةٍ ولقد جئتمونا فرادا وَتَرَكْتُم مَّا خَلَّفَناكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 فَلَقُوا الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْلَّيْلَ سَكْنَهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُصْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وجنات من أعنب وزيتون ورمان مشتبيه وغير مشتبيه أنظر إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لا آيات يؤمنون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 وما أنت عليهم بوكيل ولا تَسُبّ الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عدم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم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 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيالهم يعمهون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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعل له نورا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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وبلغنا أجلنا, وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نَوَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ يقصون عليكم alla ikum لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم jung, الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 Ija, sha, juzhibe kumma, مِنْ min, مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ jassa, kumma, jassa, آخَرِينَ إِنَّمَا kumma, jassa, وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولاده شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحَرْثٌ حِجَرُ لا يطعمها إِلا مَن نشأ بزعمهم وأنعام وأنعام الحدر متغورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراءً عليه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 INNAHU HAKIMUN ALIM QAD KHASIRA ALLAZINA QATALU AWLADAHUM SAFAHAN BIGHAYRI ILMIN WA HARAMU MA RZAQAHUMULLAH IFTIRANA ALA ALLAH QAD DHALLU WA MA KANO MUNTADIN وهو الذي أنشأ جنات معروشاته وغير معروشاته والنخل والزغعة مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ فَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَطْحَامٌ Nabi i ooni bi-ilmin in kun-tum sadeqin Wa min al-ibli athnain, wa min al-baqar Qul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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمْ مَشُوهَدَ أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسق لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا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 ثم آتَيْنَا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزل له مبارك فاتبعوه والتقوى لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَتُ مِرَّةً مِّرَّةٌ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْلِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العذاب بِمَا كَانُوا يَصْلِفُونَ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 قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا سيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 قل إنني هدى لي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبَغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليدل لكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.